انشاغهم في لمحة عين الشفين ان اسمع الفلكي بوحين وعلى اعيدنا كان الندم للعين اوحينا الى ام موسيقى. حيث الى ام موسى ان يلقي في اليم فليلقي اليم للساحل وليصنع في البر العين ليخرج عدو الله الله وعدو له يعني كنفره عدو لتنين للجل قلب الأمان يا عمي يا برمعان راح حير الساق ما لا بحر الليل والله اللي بعو اشتار يا عمي ابو الشميح صاحب العربيه الشزوكي يطلع اللي نوران عم الحق الجميل محمد يوسف الله ربنا يخلي له اولاده والله اللي باع واشترى بلا ما يا عمي ابو الشتيح ريس مراكب علمي بيبقى قاعد في بيته لكن بيشوف سيدنا النبي بلاي الصبايا ومشايخ السفينة سيدنا الغريب حجريد ابو سعيد الحدر النوارنة اللي يحيي الليله والحج زغلول يقول له ألف مبروك ابو العريس حج زغلول حج سيد ابو امارة الحد ماحنا الحب بيت ابو شامر كل سوائل اهل الدين حج صلاح ابو شامة ربنا الصغير الحمد لله حج مصطفى حج عبد السميه وإن شاء الله فرح شهر عشرة خمستاشر عشرة الحج عشرة, عشرة, عشرة. عبد السمية. والدعوة محمد سعد حق صادر بحداز حق اعمال حق احمد هك سادة طيفية عيني على عيني يا امل عيني عيني, عيني عيني على عيني عم الشيخ بس اللي الي ويمسى على العماره والفرح وعم الحاجز عمو العماره يمسي وصب على فرح ورشكم قدعزا واربعونا كل سنواتين عم الشيخ عمرو محمد بن معاطي أبي ابن معاطي وعم الشيخ محمد شكري بحضره شكري سنواردة وعم الشيخ سيد حماية ونوى وهدوين نوى وعم الشيخ مرحل حسن زهير وواجف زهير وفي مسعب وفي طارق, طارق. كل من تناسل يتوصل من زهرة هي بالمعافظة بدد يا يا ابو الادب يا يا ابو المعافظة يا صحب المدرسة يا ابو المعافظة ابو يا غالي والحد طارق وحد المعافظة استمرك المحبين ممرد العشاء عم شيخ عيني على عيني ياصاحب المدمتين الحق ابو احضر سيد عبد الكريم باطا وسيد عبد السلام باطا محمد اللي حضرت ونورتني اللي ببس وسبع لدمع النبوي القشيش عم الحق محمد شكر اللي حضر ونورتني وعم الشيخ عمرو بن معاطي عم الشيخ محمد أبو المعاطي شيخ براهيم أبو المعاطي عيني على عيني يا أبا العيني <تصفيق> أخي الحنج محمود خيصل عم أبو المعاطي أني أمل بلدنا الحنج براهيم السياس اللي حضر ونورنا عم مش غامرة بالمعاطي. ابيها بالمعاطي و الحب اهله. الحق اللي تولد بحيه الليلة واصحابها. او ربنا يروح البرجة فيهم، نعم شيخ السامة. وعن حفية لكن مسيّر الملك. بنظر عين اما اللي مل في طريق النابل تردوه يا ترى طول لا بيحصل غير سيعليك الصابر والدجبان يصابر صلتيح اللي حدا النور عايزك عم الحج ماهر صلاه عماره وعم الحج صلاه عماره اللي ربنا والأعمار اللي ربني يتم عليهم الفرح بخير وعمل حق مسعد معروف وعلم معروف حق محمود قابل وطحر الصورة الضيفية عند محمد سقط قشمان جسوعين محمد سقط ومحمد وعلم حق سعر اللي ربني يغيرك فيه وطحفون قرقة حق قابل حق قابل حق محمود قابل ومحمد قابل اوحينا الى مريم بدور مريم مريم مريم مريم الى أنهزي مريم اليك بجزع النخلة يا ساتر ظلم لي احرسك يا ابو قدري قال الكل شايف فينا يا محمد ولو لو تحته تخفي يا صديق ام لي اهل شكل ما نقول لو زين لي في الليل و في الخوف اين مخدرك باين لي لي I will save your souls. No blame to you. Had to save the best of this world. I'm a believer. We should grab the best of حمد خليل واولاده. وحيح. اللي بيمسوا من شطهم على العماره. عمل حد حمد خليل يا رب عودة كل سلام وطيب. اشكت لي مين? لمين? لمين? اشكت لي مين? مين. اشعور I'll be the one I'll be asking, asking, asking for the end of it. I wish that the Lord would, I wish that الحق قال ابو شيخه كل ما سال ما طابعنا عمره بو ما عطو ما حسيبه الحق قال يا الله العربي ااذو اري اشكي ليم ای نه داری تو ایو هملا ای دم آزی ای خوشلا ای نه داری تو ایو على ازاي انا الطب يا عم ابو المعاصي وانا ذبح في اساسي طبوب حباي قلم توهلي عقلي من راسي اله مين يألين يا قليل يا ابو بحب البلديه وانا هنا عندك عماره وحول المفاتيح عديه الديني بيت في الاماره تليفون ركض بيه اذا ردت عليك البنت جاوبها بحنيه بقالي كان عامل يا بحمد وانا بفرج جزينه في الجوال الجواب ليا الشيره <متصفيق> ام العواقل عقيل <متصفيق> بن هاشم <متصفيق> الست السيده زينه صاحبه الفاره الحاج زغلول ربنا يتم عليه بخير الحاج فهد <متصفيق> اللي حاليا النابي والنابي المعص الزهوي خالو محمد الحلاق اللي بيبسل وصد على جمعي النابي يا رب كل سنة هو طيب حبيبي ابو شنب والحب عدو صلاح ابو, أبو شنب كل سوارين اهل البيت اللي بحي عبد رب العالمين، والشيخ سيد حمائي والحب وعم الحق فتح السيده <سؤال> اماره والحق بوسعر صباح الرضا حق برنارد السميع والحمد حد موسى المعروف اللي بيمسه وصبع على جمع النبي حد موسى المعروف يا رب عونا كل سنة هو أطير إلغال حد موسى الحبيبي الأقلية اللي بيمسه وصبع على أمي سيخة عمره بالمعطة بحمد أبو مدنكين أمي حد فتري صديد أمارة امري بمسه وصبه على جميعناه اخوى الشيخ عبدالبائي لحضر وحضر وحضر امري بمسه على عم الشيخ عمرو ابو المعاطي ونورنا ابو المعاطي وبوشه صلح الصلح ألا على بابك يا عمي يا نوى وسيد الدهور سيد عبد الحب على بابك ياعم ياغششيحه اللي حضروا دورنا اتجمعهم اجل الرضا ناوة والحج سيد الحنائل وحجب النارمان اللي بحيه ابو اشياء عمره بالمعافي والحج زغلون ابو امارة ابو العريس باشا محمد المنجار المعنج محمد المنجار والحج موسعد وعمد بالمعاطي وقوى الحج محمد المنجار والحق حي الحج زغلون كما عامره البيان All asri bill bihade, wekam aat janie, bi bilun طيب فاد طيفه تجيني عند اهل الكمال عالمي ابو خالد الشحات يا ولا في وسني بشتي يا عمي يا نور يا عمي السيد يا يا عمي يا زت ايوه يا شيخ العال اصدرها في مستشفى ولا لا عيني بني الحق الحق الحق اشرب مني يا الحاج عايزك عمارا اشرب مني يا عمارة. مني. شخ شخ مني. عمارة. يا اللي علي عني يا بالما عني يا الصميح ماما سحا عني يا بالما اللي يغرق ولا ما اللي يغرق ولا يا صحبي المدنتين متجلى عليه الزين متجل في دولة أخرى في دولة أخرى نهل الكرب سجين يا أهل التقاروح يا أبراهي يا أهل التقاروح يا سيد عالم الدين يا سيد بصرح يا سيد عالم الدين يا سيد Μαία χουδηρή, μάμα, μία χουδηρή Οι λεσίροι που σορμούν Λεμπλου العوائل Λεσπάνε γυμάνε Αίνη οπίδου η ουζά Η ουζά عيني بيدي يوزع عين في أهل, الوفق أهل الوفق في قليل في Ahli, ahli, and all my lovers, for whom I have been a stranger. Ahli, ahli, and all my lovers, for whom الصبر في الغراب في الغراب الجميل في الغراب الجميل وياك شوفنا وشيخ الإسلام على الحدود يسير ساكم في الغرام ساكم في الغارة من قاتل و قدير من قاتل و قدير أهيد و تنزيل امي دوه كم زي مين واجد دوالي ايدك بردو مين واجد دوالي يا احمد رضا يا ماغي الناشيش ان كان ليلك في ليلك يا شيخ حسام لا فوت جاي ايوه لا فوت جاي انت تكون قتيل في عين نسيت العالم اين محبتي ولي من الجفاء نعم أنت قلبي قلبي والدموع وسيلتي لعلك ترضى ترضى او امور امورت بحشرتي قسمت بيت الله Cosmere be beit الله, be beit I amir, fee mcgadi. Cosmere be beit الله, be Hajuru, ahibbeti, Hajuru, ahibbeti, Yama, Hajaru, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.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 اشبح والحرب حياته ما صعبه تعال لي يا بو يوبا يوبا يوبا سيتي يا طالعيين سيتي يا سيّد الله حي يا شيخ الاسلام صاحب لسان الحال الحاج سيد يا اهل الاخوه شيخ عطائي يا شيخ الاسلام محمد الفقار والحب يا طبيب اطلبه صل على عليك يا اسامه يا طاعب دي يا وسامة يا ناس تقول للأه والأه ما تعرفهاش وناس ناس تقول للأه يا وسامة على راح ولا جاش وللأه من الجوة. الصبح وعم الحج محمود تعب يوم العيد تاني يوم العيد عند الحج محمود كعبو, عم عم كعبو. Sahzina fa, wa Sahzina fa, wala o pali me ah, wala o pali me ah. حزن ومال ومال يا بحار, بحار ويا How will I then finish? If I'm to be the one to break the heart, the one to be the one to break the heart, the وعم الشيخ عمر طاحة تتنسى على نور والشيخ عمر والصعبة الحلوة صباح الخير يا أولا بالشرق وماهر صباح الخير يا أولا بالشرق وعاش الرب احنا هنا في نور ومن جيش أديه دا من جيش أديه محمود صباح الخير عم الشيخ عمر ابو محمد يا انتي حمزة ربنا يصلح حاله عزة حمزة شاء الله يوم الخميس الجاي هتبصي يا اخويا عند حاجره عند في عند حاجره هيخلص سجاره اذا كان بدك تريح القلب وتهدي اترك هوا الدنيا لا تاخذ دنها ولا تدني وحسك تقول ده عمي وده خالي وده جدي اللي معاه ملياض بالمعاطي مالك ده ومالك ده واللي بيقول يا شيخ عمر ده وده ثاني الجاه ونسال الله على الختام تعت يا رب تعالى لك الشكر في البدايه ويا ربي برضه اسالك حسن الختام في النهايه بنحبك يا ابو المعاطي والله بنحبك بنحبك يا ممدتين والله بنحبك وانت تحب الناس وكل الناس بنحبك ما دا بيعملي ابو المعاطي يا ابو محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله سيد وسلم محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله محمد صلى الله عليه محمد يا برين يا ولا لا خبط جانبك يا باشخ وراحي خبط على الباب والله على العذاب ما تقول لي احزن ما تقول لي احزن على كل حاله تبي Baby, we need some air. My dammit, I'm broken. Binbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, abinbi, يا ست يا ست يا ست يا بنت يا بنت يا بنت أم العريس سبيحة يا ست يا رشب وقلع يا ست يا ست عدم سلامة يا ست الستان وقشر وقشرها الشتان من لجنة الكاسان يا ست الستان يا بشر خلصتك ابليلنا الكساب الخمره ليها لذات يشربها اهل الذات اللي الغد على ما ما مع أهل التاء مالو مع أهل الزاء ما ما مع أهل التاء يا ما يا مالو مع أهل الزاء مالو ما لعنة يا مري باري ما ما لعنة يا مري ربنا نربنا قالو ربنا النيه يا بنت يا بنت يا بنت من كحله بس غنا زع اج صاد بنت من كحله اذا هي ابو عمرو يا ابو عمرو يا احمد يا احمد يا مهيبه يا بس غمازه الكحله في الربش رصق بهندازه انا بحسبها جهل يا عم الحاجز زعيد يا دنيا الحاجز ابراهيم يا دنيا انا انا انا انا, أنا, أنا عم the محمد of Al-Manar, Am the Sheikh Baraibah Manar, Am the عم of Syria, Am the Sheikh of Arabia, Me La Huwa Riyah Muhammad, Me La Huwa <سؤال> <الخلص اللي داي> عايش حلو زي عايش حلو وتربي يا احمد عايش حلو يا انا انا على بابك يا ابن على باب بدر الدين حبيب لله علم تقيوم مع العم على بابك يا شميحا قص ريحا و اسقيا او نشكوا الهوى معك و على المكتوب هل وعد مداريه او نشكوا الهوى وحدي سطر على المكتوب هل وعد مداريه تري داري تري داري تري داري تري داري تري داري تري داري ادريت काय kia عين اللي يشكو للخليل وتفمع مع ريعيده سيدي يا علي سيدي علي زين العابدين يا مولا هي حلا ولا بعدنا عاد ولا حد زينا اسيدي العابدين ديت يا الله ورحي يا باقر عريس الليلة واخر عريس يا باقر والسلام وضعين يا باقر جميل سعد عمّا في المعارض ورحينا ان نولد بالبعارض والحق السيدة الحق السيدة يا با يا با يا با يأبياب يابا بي يابا بي يابا بي دليل ليمام مآ proud سمي اياها او جدا مسابع اي او دلع اي حل هلأوا اي دل على يا ناسي يا نعزتي وعز العزيز ابني بحول ابعد يا ليل هذا بحبو من من من ليلي ليل يا ليل لكن حبك للوعد يا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 يا سهروا بسرعة بنتبع عليك يا يا في الساحه النوري في زي العلم بيني في الساحة النوري زي علم بيني يا محمد يا محمد يا بهي يا ابو عقيل يا عمي يا بساميه ماما السميه العشائلي على العشيدي يالي امال عليك يالي عليك على العش ما المسجون مو ايوه سمي Ζεβί Μάμα Σάχα Μίτριε πίτριε πίτριε πίτριε πίτριε πίτριε πίτριε Μάμα χωτάει يا بي يا بي يا القادر ماما خضاريه يا بي احلى علينا الاساس ايدي علينا بالاساس وانت على الاساس وانت على الاساس ولا على الاساس اذني اللي تن من الفاحت نا ايوه يا باشا خضريه ايوه هبر يا باشا خضرايج ايوه هبر والباني طالع يا جميل لا اعلى علي يا مهبط لا اعلى علي في الهوا يا ايوه بص على في الهوا يا هيصع عليه ذو الهوا لا شيبه You find me now. The sunset's calling me now. I'm in the wind, waiting وعد اللي call. The call of my soul. The call of يا يا يغراد ايوه ابو شنب من الهوايه يا لل عشان انت محسوب عليهم يا زعامه انت محسوب على اهل البيت واما بالمعاضي وبنت جايه علينا اشيات يا لل يا ميا يا ميا يا ميا يا ميا هل بتي النا بهي يا ولا الحاج محمد حسن ابو حسام الحاج عادل ابو عزاز يا رب عود يا ابو احمد عايز ليال تهوين والحطاب محمد فرج الدين ارحمه الله سي يا رفيع <تصفيق> <تصفيق> الحاج زكي ربنا يا رب يا مصطفى عمي يا جين ايوا شيخ حسام او ندره يا بايا بايا بايا بايا وشحته بغربال والحفو عسى والمقاب يا بداوي بلحد عزة حد اجر بنا ينحضر رحمة الوسعة يا يا يا ابا الفتيار ايوه شوفي سامة اصحى Sweety, bal sweetie, the picture that you made sure, I can't forget it. No, no, no, yeah, we did سمن السفوح عمي يا فداوي السيدي اللي من الشباكي مدين الحاج شحته بغربال عاما بالمعاطي أولاد عاما بالمعاطي حاج شحته بغربال أبو شانب طب السيدي اللي من الشباكي مدين قويه وتويه قويه وتويه يحيي يحيي هذا الحاج زكي منصور وخل الحاج حسين رشاد الحاج وعنا اللي من الشباك و امام بلدنا عشره كشن يمري واللي حضر ونورني وان شاء الله تم انتشر اصبع بطفل كبير والحاج محمد الطماني السيد اللي من الشفه <تصفيق> دي محمد صلاح ابو شق ابو روضه قبل اسير ليل بلادي لهل قبل حبيبه دقويه دقويه دقويه وفى اول الليل بيقرا الورد حبيبي اخر الليل يسلم عالنبي بيده السيدي saintly, the saintly, the saintly, the saintly, the saintly, the saintly, the saintly, the saintly, the saintly, فجد قدس ما ارض الخطارة من النابي صباح بقير والعنو الحاج مصطفى الزاهوين عمر ابو شرف الدين حاج مصطفى الامنة اللي حضروا الامنة بحي القناة وحاج منور همنا. ارے گل خفا رگن نبی صبح تقوی ہے لا لے ایوا قابو اے پشوری ہے گل لپی بدتشتو اخويا محمد عادل ابو عزام ربنا يعود عليه وانت كل مشتاق <تصفيق> صنع <تصفيق> <تصفيق> Come